بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن فاستكفر ولربك فاصبر فإذا نقرق النافور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 لَسستيطن الذي نَ أُوتُ الكتابَ وَزدادَ الذي نَ آممَُ إمان وَزداد الذيينَ آممَنُ إمََ وَل يتَبَ الذي نَُوتُ الكتابَ وَمُؤمنِنونَ وََقول الذيينَ فيِي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 ربك إلا هو وما هي إلا ذكران البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أي يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ قُلْ نَفْسِي بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مغرضين كأن لهم حمو مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفاً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 يرى